أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بناء بل يريد الإنسان ليفجر أمامه.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 يُلَبَّئُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِّرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناطرة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 و ظنَّنَنَّهُ الفِراقةُ وَالتَّفَّتِ الساقُ بِالساقَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِنِ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى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 اترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى a l isz?alik, biquádil, ala ayyuhiyy almúta. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah.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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اذا السماء فقرت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 كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم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 يوم لا تمنك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله.